للذين من قبعكم ويتوب عليكم يالله عليم حكيم يتبعون الشهرات أن تمينوا ويريد الذين يتبعون الشهرات أن ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم يخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا بِالْعَطِي إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارًا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ منكم وَلَا تَظْلِمُونَ أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسنف نصف لهما وكان ذلك على الله يسرا ان ترتدن بكوا ايرامات همن عنهم كبيرا. في سيئاتكم عن دخلكم، عن ولا تتمن ما تظلم به بعضكم على بعض لِلْمِجَالِ نَصِيبٌ مِنْكَ كَسَبُوا عِنْدِ نَصِيبٌ واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل لعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهن نصيبهن إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُنِّ شَيْءٍ شَهِيدًا صَلَقَ اللَّهُ الْعَظُومِ